بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم الهيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب إنسان أن لن نجمع لا يريد الإنسان يجد رأمة يسأل أيان يوم القيامه فإذا ذر البصر صب القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ كلا لا وزر إنا ربك يومئذ المستقر ينفأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرطناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحب. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى من قاد وظن أنه الفرار والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا وتولى ثم مهم إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى الإنسان سدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا. ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين لفضيله الدكتور محمد